ốc t referred on Asli يا بنت البيه ربنا عرج وسرى غرايب انت والأيتام وسرى وسرى شاتوا من ثياف الغاذرية عن المحنة بأرض لطفوف سلها سلها على أخوها العدو على أخوها العدو للسيوف سلها سلها يا قلبي الدام في الأحزان سلها سلها وزيد النوح كل صبح مسيح أولي عظيمات المصايب ما لونها لونها صليب أجبال تحملها لونها يشيع اسمع يشيع استمع لبجاه لو انهي لو انهي تصيح على الحبايب وش بديا تصيح على الحبايب وش بديا يا يا أخويا عليك حزني طول سنة, سنة يا هل بدلت في الدين شتراساك ضرب سنا سنا ولي أنظر لو دموعي جريا مصاباك غير رسومي ولاني ولاني لعادي من بعد عانا ولاني غصب عناك إي والله غصب عناك أبا عبد الله غصب عناك رحلوني ولاني بديات عد عنك شويه ولا ني بدايه ما عنك شويه شويه way way